صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوم عليهم ولا الضالي ألف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 مالكم من دونه وليه ولا شفيع أ فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كلام قدره في يوم كلام قدره ألف سنة مما تعدون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 وَجَعَلنا لَهُمُ السَّمْعَ وَالابصارَ وَالافِئِدَةَ قَلِيلا ما تَشْكُرون وَقَالوا اِذَا ضَلَلنا في الارض اننا لفي خلق جديد بَل هم بِلِقاءِ رَبِّهِم كافرون كُلُّ نَفْسٍ وَفَتًى وَلَكُلِّ نَوْثٍ الَّذِي اُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَاءَ الْـمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ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 وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُنَّ أَرُؤُتُنَّ مَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنَهَا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوَقُ عَذَابًا لِلَّذِينَ يُسْلِبُونَهُ تُكَذِّبُونَ ولنذيقنهم من العذاب الأجنى ذون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون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 ارض للجرى فنخرج منه زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يغصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنت صادقا قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم تظيرون الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إنساء على الإنسان حين من الذهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبثليه فجعلناه سميعا مصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا لخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا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 وذارية عليهم ظلالها ودلنا سقطوا تذليلا ويقاذ عليهم بأريه في الضت وأقوى بل كانت قوارير قوارير من في الضت قدروا تقديرا ويسقون فيها كأسا كرم عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منتورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا حل أساوير من فضة وحل أساوير من فضة وسقفهم رضهم شرابه طهرا إن هذا كلامكم جزاء وكان سعكم شكورا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 ونا العاجلة ويذرون وراءهم يوم السقيلة نحن خلقناهم وشدّدنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره فمن شاء أدخل إلى ربّه سبيلا